ثمانية استمع إلى النص الآتي ثم اقرأه سافرنا إلى القرية في السنة الماضية سافرنا في العيد إلى قريتنا لزيارة الأقارب وكنا في السيارة ثلاثة أشخاص واستغرقت الرحلة وقتا طويلا لأن سيارتنا تعطلت وقضينا عشرين ساعة في الطريق وفي النهاية وصلنا إلى القرية وتبادلنا التهاني بمناسبة عيد الأطحى المبارك مع الأقارب وبعدها ذهبنا إلى زيارة القبور ثم عدنا إلى البيت وفي السنة القادمة سنسافر إلى قريتنا مرة ثانية إن شاء الله